ولو الجوار المنشآت في بحرك الأعلام فبأي آلاء ربكما تكلبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء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 فبأي آلاء ربكما تكربان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكربان فيومئذ لا عن ذنب جان فبأي آلاء ربكما تكلبان يعرف المجرمون بسيماهم فيأخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكلبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حمي آن فبأي آلاء ربك تكذبان ولمن قا مقام ربي جنتان فبأي آلاء ربك تكذبان زواتا أثنان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 متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجن الجنة مدان فبأي آلاء ربكما تكربان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان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 ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضّاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان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 متكئين على رفرف خضر وأبقر حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان كبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام